عشقها قلبي لسه تروطر صعيب عليا انا بغارقها Właściwie pozytyw, ja ولاد حبي, ja, ja, ja, ja, ja, I'm to me. كبيرة كبيرة عني يا فاللغة منتو عمبت انا بدأت نرديها حتى ظهري يا فالباري معها تزك يا فاللغة يا فالكل شي يا Hej, i Jest Yeah, we had hope,